بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد فلازال حديثه موصولا توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءه في هذه المجموعة المباركه من كتب اهل العلم ونبدا بالقراءه في هذا التفسير المبارك وتفسير الكريم الرحمن تفسير كلام المنان شيخ العلامه الله بنص الله تعالى بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله و بعد يقول الله تعالى ان ينصركم الله فلا غالب لكم وان يهذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون أن أي ان ينجيكم الله بنصره ومعونته فلا غالب لكم فلو اجتمع عليكم من في اقطارها وما عندهم من العدد والعدد لان الله لا مغالب له وقد قهر العباد واخذ بنواصيهم فلا تتحرك دابه الا باذنه ولا تسكن الا باذنه وان يغدلكم ويتلكم الى انفسكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده فلا بد أن تنخذلوا ولو أعانكم جميع الخلق وقد من ذلك الأمر بالاستنصار بالله والاعتماد عليه والبراءة من الحول والقوة ولهذا قال وعلى الله فليتوكل المؤمنون وتقدم المعمول يؤذن للحص أي توكلوا على الله لا غيره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 وبين تقرير ان الله سبحانه وتعالى بيده ملكوت كل شيء وانه الناصر سبحانه وتعالى وحده وان اذا اراد شيئا فانما يقول له كن فيكون ففي هذه الايه تربيته للمجتمع المسلم على التجرد لله سبحانه وتعالى في التوكل والقصد و الا يكون هذا المجتمع مسمدا على غير الله سبحانه وتعالى بأي نوع من الاعتماد القلبي فإن حصل انتفاع بالأسباب فهذا شيء فيه امتسال للشرح لكن مع تحصيل الأسباب لا يلتفت القلب إليها وهذا أمر يخص تجريد التوحيد فيجمع المؤمن بين أمرين بين أخذ الأسباب امتثالا الشرح وبين عدم اعتقادي أن هذه الأسباب تحصل المطلوب بنفسها وإنما بإذن الله سبحانه وتعالى لها إذا علم المجتمع المسلم ذلك فإنه حينئذ يجوز له أن يتخذ من التدابير ومن السياسة ما يتخذ معاهدات صلح إلى غير ذلك مع الأعداء ترتيب العدة وتقويه المجتمع المسلم وتقويه الجيش وكذا لكن يعلم أن الله سبحانه وتعالى هو الناصر وحده ولو شاء الله تبارك وتعالى لنفع بهذه الأسباب ولو شاء لخذل العبد ذلك قال سبحانه إن ينصركم الله فلا غالب لكم وان يخذركم فمن ذا الذي ينصركم من بعده من وهذا استفهام يراد به النفي أي فلا ناصر لكم وسبقا قلنا بأن الاستفهام بأن النفي إذا عبر عنه بهذا الاستفهام فإنه يكون ابلغ من النفي المجرد لأنه يكون مشربا معنى التحدي يكون في معنى التحدي فمن ذا الذي ينصركم من بعد؟ لا أحد لا أحد ينصر أبدا على الاطلاق أين هذا الذي ينصركم أروني إياه لا أحد ولكن لا هذا مع الأخذ بالأسباب فأخذ التدابير الواقع والأسباب وكذا هذا شيء والاعتماد على السبب شيء, إيه؟ شيء آخر ولهذا من جهل الرابط بين الأخذ بالأسباب والاعتماد على الله تبارك وتعالى بين الأخذ بالأسباب ومن امتساب الشرعي الاعتماد على الله سبحانه وتعالى تحقيقا للتوحيد لا بد أن يقع في خطا، فإن من يترك الأخذ بالأسباب معظما جانب التوحيد ويقول خلاص إي أنصرك الله فلا خدل لكم فلا غالب لكم إذا أترك الأخذ الأسباب وعليك أن تعتمد على الله وكذا وتوكل على الله واترك الأخذ أخذ التدابير والأسباب وكذا وهذا جهل المشهر أو في المقابل قد يعظم السبب ويعتمد على السبب ويجعل قلبه عند السبب فحين أيدي يخذر وكل هذا فعله صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم نظم الجيوش وأخذ الحيطه والتدبير واستعان بغير المسلمين أحيانا في الجيش وغير ذلك يعني لجأ النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا من اجل ماذا؟ من أجل أن يحصل الأسباب النصر لكن مع ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يرجع لربه ويدعو الله تبارك وتعالى كما حصل ليلة بدر فقد دعا الله وفي الأحزاب دعا الله سبحانه وتعالى يبقى الأخذ بالأسباب لا يتم مع تعظيم التوحيد في, في القلب لهذا يربي له سبحانه وتعالى المجتمع المسلم على ذلك إن ينصركم الله فلا غالب لكم ويأخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده إذا هذه قاعدة معروفة الله عز وجل بيده النص وحده ولو نصرت بالسبب فبإذن الله سبحانه وتعالى فهو الذي قدر بركه السبب وإعمال السبب وإلا فقد تتنمع الأسباب كلها ولا يحصل فيها بركة ولا يحصل فيها نفع إذا الذي ينصرك هو الله عز وجل وإن كانت هذه الأسباب لها دور ولا دخل في ذلك وعلى الله فلذلك المؤمنون قال الشيخ تقديم المعمول هنا يقتضي ايه الحصر المعمول اللي هو وعلى الله فتوكلوا اللي هو الجر والايه والمجرور وعلى الله فتوكلوا يعني وعلى الله وحده وحده سبحانه فهذا فيه افراده سبحانه وتعالى بالتوكل والا يتوكل العبد على غير الله عز وجل نعم وما كان لنبي ان يغل ومن يغل ليأتي بما غل يوم القيامه ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون الغلول هو الكتمان من الغميمة والخيانة في كل ما يتولاه الإنسان وهو محرم اجماعا بل هو من الكبائر كما تدل عليه هذه الآية الكريمة وغيرها من النصوص فأخبر تعالى أنه ما ينبغي ولا يليق بنبي أن يغل لأن الغلول كما علمت من أعظم الذنوب وشر العيوب وقد صان الله تعالى انبياءه عن كل ما يدنسهم ويقدح فيهم وجعلهم أفضل العالمين أخلاقا وأطهرهم نفوسا وأزكاهم وأطيبهم ونزههم عن كل عيب وجعلهم محل رسالته ومعدن حكمته الله اعلم حيث يجعل رسالته فبمجرد علم, فبمجرد علم العبد بالواحد منهم يجزم بسلامتهم من كل امر يقدح فيهم ولا يحتاج الى دليل على فساد ما قيل فيهم من اعدائهم لان معرفته بنبوتهم تستلزم دفع ذلك ولذلك أتى بصيرة يمتنع معها وجود الفعل منهم فقال وما كان لنبي أي يغل أي يمتنع ذلك ويستحيل على من اختارهم الله لنبوته يعني كون الله سبحانه هذا كاف أصلا في تزكيته الله سبحانه وتعالى أعلم حيث يجعل رسالته والله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس فاصطفاء الله عز وجل لهم قاطع لكل من سبهم قاطع لكل قول من سبهم وانتقصهم قالوا صحرا قالوا كذب قالوا مجانين قالوا كذا الى اخره هذه القاب معروفه تلصق باهل الصلاح وبالدعاه الى الله سبحانه وتعالى دائما لانه اذا عجز الانسان عن مواجهه الحجه بالحجه لجا الى التنفير بشتى الاساليب اذا عجز عن مواجهة الحجة بالحجة يلجأ إلى التشهير والتنفير والسب والانتقاص وغير ذلك فما وجد أعداء الرسل إلى هذا الأسلوب كذلك ما أتى من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتوافوا به وكان هؤلاء اوصى بعض بعضهم بعضا هؤلاء القوم يوصون إذا جاءكم رسول فقولوا أنت ساحر أو أنت مجنون ثم يأتي هؤلاء القوم فوصلوا من بعده اتواصوا به وهذا الى اخر الزمن حاصل هذه هي الدعاوى الفارغة العارية عن الدليل فحسبوا الرسل ان الله تبارك على افتفاههم وذكاههم واذا اصطفاهم الله عز وجل فلا اصدق من الله سبحانه وتعالى قيدا ولا اصدق من الله عز وجل حديثا فالرسل معصومون من الوقوع في هذه المعاصي التي تتنافى مع الرساله هل يليق بالنبي ان يكون خائنا مستحيل قال تعالى وما كان نبيا أي غل هذه الخيانه نقص وطعن في افراد الدعاه الى الله سبحانه وتعالى فكيف إذا كانت في رسل الله وانبياء الله إذا كانت في الدعاه إلى الله عز وجل لو وجدت خيانه فان هذا من اعظم النقص ولهذا يعيب العالم أن يلبس وأن يبتر الأقوال وأن يلبس على الناس وأن يظهر بعض الأقوال ويخفي بعضا وأن بعض الأدلة ويخف بعضا وأن يعتمد على المجمل وترك المفصل وغير ذلك هذا يقبح به لأن هذا طعن, لأن هذا طعن في إرادته وفي نيته وفي نزاهته العلمية وهل مراد الداعي أو العالم إلا أن يدل ماسا على مراد الله ورسوله فإذا ظهر لك مراد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ما تعدل عنه إلى غيره وتعتمد على المتشابهات وتترك المحكمات إلا لزيغ وقد قال سبحانه وتعالى وان الذين في قلوبهم زيغ يتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنه وابتغاء تاوي فاذا كانت الخيانه العلمية علمية هذه إذا كانت هذه طعنا في ديانه الذائعة او العالم ولا يفعل ذلك عالم راسخ وقر نور العلم في قلبه فما بنى بالنبي والرسول الذي العلماء أو العلماء الذين العلماء ورثت لهم العلماء ورثت الأنبياء فإذا كان من يورث بهذا الخلق ما يليق ولهذا عصم الله سبحانه وتعالى رسله من ذلك. ولهذا قال سبحانه فسبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين هل في تزكية لما خاض من خاض في حق الله سبحانه وتعالى وقال ما لا يليق نزه الله عز وجل نفسه عما يقول هؤلاء الظالمون علوا كبيرا وأثبت وذكى ومدح المرسلين لأنهم ما قالوا في الله عز وجل إلا قول الحق فسبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين لماذا السلام عن المغصرين لأنهم السالمون من كل آفة ونقص وعيب والذين سلمت ألسنتهم من القول على الله سبحانه وتعالى العلم سواء في ذاته أو في شرعه وقد قال سبحانه وتعالى ولو تقول علينا بعض الأقويل أخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فالرسل صادقون مصدقون الرسل غير خائنين ولكذابين الرسل لا يقتمون أبدا عيب، ولهذا كل المبتدعه يطعنون في الرسل ولو ما صرحوا بذلك ليه؟ لأن المبتدعة أحدثوا في الدين ما لم ينزل له عز وجل بسلطان وذعموا أن ذلك يقربهم إلى الله سبحانه وتعالى وبالتالي زعموا أن خيرا ماتت الرسل ولم تعلم أممهم به ما هذا الابتداع في الدين؟ هذا هو الابتداع في الدين؟ الابتداع اختراع طريقة في الدين تضاهي الشرعية يقصد بها التقرب إلى الله طيب شيء ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم كيف تزعم أنه يقرب الله إذا الرسول كتم صلى الله عليه وسلم ولهذا كما أهل السنة يقطعون شبهات القوم والطريقة على القوم بمثل هذا يقولون هذا الشيء الذي تقولونه شيء علمه الرسول أو لم يعلمه هذه الأقوال أنتم تقولون هذه شيء علمه الرسول أو لم علمه فإن قالوا لم يعلموا فتلك مصيبه قالوا علم طيب علم هو قال ولا علم هو كتمه ان قالوا علم هو قال فاين القول وان قالوا علم هو كتمه فتلك مصيبه فاما ان يقولوا اذا الرسل لم تعلم واما ان يقولوا علمت وكتمت فهم يترددون بين ضلالتين اما ان يقول الرسل ما علمت واما ان يقولوا الرسول عالمت ويه، وكتمت. ولا لو عالمت وقال فأين هذا؟ أين هذا يبقى هؤلاء المبتدعات الجامية المعترضة الأشاعرة الصوفية كل هؤلاء تعنف الرسول صلى الله عليه وسلم. لأن الطرق التي أتوا بها طرق جديدة لم يعلمها الرسول صلى الله عليه وسلم. وليس في دين الرسول صلى الله عليه وسلم وعليه فليس في من دين الله عز وجل في شيء. مع ثم ذكر الوعيد على من غل فقال ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة اي يأتي به حامله على ظهره حيوانا كان أو متاعا أو غير ذلك يعذب به يوم القيامة فهذا الغلول وهو الأخذ من المال على وجه الخيانه والخفاء الأخذ من المال العام المال المسلمين فهذا ياتي يوم القيامه وهو حامل ما غله على كتفه ليفضح هذا الغلول لا يجوز وعليه فلا يجوز الاخذ من المال العام واحد موظف في دائره حكوميه فيأخذ ويدلس ويرتب فواتير من اجل أن ياخذ بعض الأموال ثم يظهر أنهما أخذها إلى غير ذلك واتفق مع محلات فكل هذا الجز ويدخل في الغلول أيضا أن يأخذ الإنسان نسبا من المحلات ولو كان موظفا في الدولة يأخذ نسبا أو تعطي بعض المحلات خصومات خاصة فأخذ هذه الخصومات له وانتفع بها فالنبي صلى الله عليه وسلم قال هل جلس في بيت أبيه وبيت أمه حتى يأتيه ذلك هل لا جلس في بيت أبيه وبيت أمه فكل من كان عاملا في مؤسسه في شركه في مصطلح حكوميه فانه لا يجوز لو ان ياخذ شيئا من ذلك ابدا ولا يبرر لنفسه باي لون من الوان التبريرات هذا لا يجوز ومن ذلك الاخذ من الاموال العامه زي الكهرباء وزي المياه وزي التلفونات اقولك يا عم يا الله المساله يعني حاجات عديده ده احنا مساكين المساله كلها خلاص بايظه بايظه الناس كلها بتسرق وبيسرقوا ايه وبيسرقوا مليارات هذا بياخد مش عارف قد في الشهر وده بياخد امتياز ايه وده بياخد امتياز ايه انما احنا كلها يعني 500 600 جنيه دا دا لا داعي التضييق لا ادعى التضييق لان هنساع كهرباء وميه وعيش منين فلا بد ان تسرق كهرباء وتسرق ميه وتسرق كذا واذا ركبت القطار حاول ان تخفي نفسك واذا ركبت اتوبيس كذا واذا جاءت فاتوره تلفون عديها شوف اي حد يعديها واذا كذا وكذا كل هذا لا يجوز طالما انها اموال على مصالح مقرره ومعتبره هذا لا يجوز انما لو فرض عليك مال ظلما ونتيجه مخالفه شرعية أو تزديد هذا المال نفسه مخالفه شرعية وصفعت أن تهرب منه فنعم اما المصالح كهرباء ميه تلفونات إلى غير ذلك هذه لا يجوز ان ياخذ منها وهي داخله في الغلول داخله في الغلول ولو أفسد الناس تصلح أو توسع الفساد ثم هذا الافساد من الناس إنما تسليط من الله عز وجل عليك لما أفسدت أنت في الصغير صلت الله عليك من يفسد في الكبير ولو اتقيت الله تبارك وتعالى وراعيت حرماته وعظمت شعائره لولا الله سبحانه وتعالى عليك من يحفظ عليك ذينك ودنياك كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى وصور أعمالي وأعمال العباد إنما هي صور أولاتهم فصورة الولي هي صورة العمل الذي عليه الناس هذا كله من الغلول فلا يجوز هذا نعم ثم توفى كل نفس ما كسبت الغال وغيره كل يغفى أجره ووزره على مقدار كسبه وهم لا يظلمون أي لا يزاد في سيئاتهم ولا يغضمون شيئا من حسناتهم وتأمل حسن هذا الاحتراز في هذه الآية الكريمة لما ذكر عقوبه الغال وأنه يأتي يوم القيامة بما غله ولما أراد أن يذكر توفيته وجزاءه وكان اقتصاره على الغال يوهم بالمسهوم أن غيره من أنواع العاملين قد لا يوفونه أتى بلغض عام جامع له ولغيره أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله وماواه جهنم وبئس المصير هم درجات عند الله والله بصير بما يعملون يخبر تعالى أنه لا يستوي من كان قصده رضوان الله والعمل على ما يضيه كمن ليس كذلك ممن هو مكذب على المعاصي مسخط لربه هذان لا يستويان في حكم الله وحكمة الله وفي سطر عباد الله أثمن كان مؤمنا كمن كان ساسقا لا يستوون ولهذا قال هم درجات عند الله نعم طيب. ولهذا قل العلماء لا يقال الاسلام دين مساواه باطلاق دين مساواه وانما الاسلام دين عدل واحسان انها دين مساواه يفهم ان كل الناس سواء في الاسلام على اختلاف اعمالهم لا الاسلام لا يسوى ابدا بين ما شرعا وحسا وعقلا فلا يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون كيف يكون الإسلام مساواه كذا بإطلاق يعني يستوي بين جميعنا الشفاء قال كل الناس يت يتسوون في الحقوق يتساوون في كذا وكذا وكذا لا الإسلام يفرق يفرق من عمل ليس كمن لم يعمل من ربح وكسب ليس كمن عطل نفسه وجلس نائما طوال اليوم من اجتهد في الطاعه والعباده ليس كمن اجتهد في المعاصي والفجور الإسلام انما هو دين عدل ليجزي الله كل نفس ما كسب وانما يوفى الصبور اجراهم بغير حساب ولا يستوي العامل والعاطل اما هو قامس اناء الليل ساجدا وقائما يحضر الاخره ويرجو رحمه ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون فالاسلام دين عدل دين احسان دين مساواه في الحق الذي شرعت فيه المساواه يعني اذا تساوى بعض الناس في حق شرعي مثلا فان الجميع ياخذه ولا يفضل هذا على هذا لكن المسواة المطلقة ان الناس كلهم سواء ولا فرق بين المؤمن وغير المؤمن وبين الفاجر وبين المطيع وبين كذا وكذا لا طبعا لا يستوون نعم هم, هم درجات عند الله أي كل هؤلاء متفاوتون في درجاتهم ومنازلهم بحسب تفاوتهم في اعمالهم حتى غير الادمي الله سبحانه وتعالى لم يسو بين الجمادات فقد فضل بعض الجمادات على بعض وبعض الاماكن على بعض وبعض الازمنه على بعض جعل الله سبحانه وتعالى افضل الشهور رمضان افضل الشهور رمضان وجعل الله سبحانه وتعالى ازمنه فيها فضائل ليله القدر يوم عرفة يوم عاشوراء يوم الجمعه فما يستوي الزمان ولا يستوي المكان هناك مكان الصلاة فيه بمائة ألف صلاة ذلك فضل الله يتيم من يشاء يعني الذي يصلي في الحرم صلاة الظهر أنتم صليتم الظهر، الذي صلى في الحرم الظهر بمائة ألف صلاة من التي صليتموها أنتم هل لدي يعترض ذلك فضل الله يتيم من يشاء يلا إيه طعا هات لك مئة ألف صلاة في اليوم في الصلاة حتى كلامه سبحانه وتعالى فاضل بينه فأعظم سور القرآن الفتح وأعظم آية القرآن الكرس يبقى مسألة المساواة لا قال سبحانه لا يستوي الخبيث والطيب ولو عجبك كثرت الخبيث فتلك روز فضلنا بعضهم على بعض فقائلة المساواة المطلقه قائده باطلة قائدة قاتله ولهذا المبدا الاشتراكي ان الناس كلهم سواسيه في الأموال وان الدوله هي التي تملك والافراد ما يكونش هذا قتل من الذي قال ذلك ده الناس هذا يتاجر ويربح ويكثر ماله ثم يعطى الفقراء المساكين وفر النائم والعامل ازاي ويكون هذا المبدأ مبدأ عاماً ما يسمونه مبدأ اشتراكي من السوسية في هذا لا المبدأ يكون سوسية أبداً بات وطالب ذاكر, ذاكر واجتهد حتى حصل كلية مرموقة فنتج له بسبب ذلك مثلاً تحصيل مال وآخر يلعب ويهرب من المدرسة وفي النهاية هذا يخص المسلم هذا كيف هذا أصلاً؟ هذا قتل بال النبي صلى الله عليه وسلم شجع على هذا التميز. إن دا يميز على هذا ودا يتميز على هذا قال صلى الله عليه وسلم من قتل قتيلا فله سلبه والحديد في الصلاة الحي ليقتل قتيل وله ولهذا القتيل متاع معين له سلبه يأخذه ولا يدخل في الغنائم هذا لا يدخل فيه الغنائم وكان النبي صلى الله عليه وسلم يخص وهذا سموه الرضغ يعني يخص الإمام بعض أفراد الجيش بشيء زائد نتيجة عمل قام بيبذل نتيجة كذا فإذا الإنسان قائم على التميز ما, ما. هذا التميز الذي يكون عند الفرد إنما يحصل بسبب العصاة يحصل بسبب الإيه العصاة ومعروفة أن الجنة درجات وما هذه الدرجات والتفاوت بينها إلا بحسب التفاوت في العمل ويقال لصاحب القرآن يوم القيامة اقرأ وارتق وارتقي كما كنت ترتقي في الدنيا فلن منزل فكان عند آخر آية كنت تقرأ فمسألة الإسلام دين مساواة مساواة ابدا الإسلام دين عدل دين إشتان ودين انصاف، لكن هذا الدماء يرجم حتى الموت إن كان محصوما وهذا عدف نفسه فهنيئا له جنات الخلد يجد فيها الخيارات الحساب ما يستويان ابدا ولا يمكن يقوم الكون على التساوي لحتى في أحكام الذكاء يقولون لا يفرق بينه متماثلين ولا يجمع بين المتفرقين ما نجمع يعني عندك مثلا حبوب من نوع وحبوب من نوع لا تجمع بينها أو تفرق بينها من أجل الزكاة أو عندك أنعام من نوع معين وأنعام أخرى لا تفرق أو تجمع من أجل الزكاة يعني غروب من الزكاة فما في تساوي أفضل في شيء ونما القائدة أن الله سبحانه وتعالى أوضح السبيل وبيّن الطريق ودع الناس الى التنافس وفي درجة في درجة فالتنافس Arun فلا يستوي من قام الليلة مع من لم يقم لا يستوي حافظ القرآن مع الذي لم يحفظ لا يستوي العالم مع غير العالم لا يستوي من أنفق وخرج من بعض ماله بمن لم ينفق قال سبحانه فمن اتبع رضوان الله كمن بقى بسخط من الله نعم فالمتبعون لرضوان الله يسعون في نيل الدرجات العاليات والمنازل والغرفات فيعطيهم الله من فضله وجوده على قدر أعمالهم والمتبعون لمصافف الله يسعون في النزول في الدرجات إلى أسفل ساتلين كل على حسب عمله نعم والله ضفير بأعمالهم لا يخفى عليه منها شيء بل قد علمها وأثبتها في اللوح المحفوظ ووكل ملائكته الأمناء الكرام أن يكتبوها ويحفظوها ويضبطونها والله عز وجل حافظ لها وعالم بها ولكن هذا من باب إقامة الشهود وتقرير سنن وإلى فالله سبحانه وتعالى ما يحتاجين ملائكة والله ما يخفى علي أفعال عباد حتى تحتاج ولكن هذا من بب يعني يا عبدي ظلمتك هؤلاء كتبتي وتلك جوارحك تنطق وهذه أعمالك توزن وهذه الأرض تشهد وتلك السماء فما أكثر هذه الشهود عليك ظلمك أحد لا إذا ما يدخل النار أحد الا هو يستحق كذلك الأعمال الصالحة والله سبحانه عز وجل غني عن هذا كله اصلا غني عن هذا كله والله عز وجل لا اصدق منه قيدا ولا اصدق منه حديثا ولكنه مع ذلك حتى تنقطع المعذره ولا يكون لاحد حجه على الله سبحانه وتعالى فهذه ارض صليت عليها تشهد لك وهذه جوارح عملت بها تشهد لك او ايه او عليك وهذه سماء صعبه عملك منها تشهد عيث فما بكت عليهم السماء والأرض كانوا إذا زبزلت الأرض زلزلها وخرجت الأرض أفقالها وقال الإنسان ما يوم يجين تحدث أخبره بأن ربك أوحى لها فالارض تحب أو تبغض ترحب بك أو تغضب عليك وهكذا والسماء تبكي أو لا تبكي على حسب عملك والملائكة تعرف بعملك عندهم إذا كان صالحا فكل هذا يوم القيامة من الشهداء حتى تنقطع معظرتك وإلا فالله سبحانه وتعالى لا يحتاج لذلك ولا يعزو عن علمين مثقال في السماوات ولا في الأرض بل مما ذكره العلماء مسألة وهي انه كيف يكتب كيف تكتب الحفظة ما في النفس طب الحفظة تكتب الأشياء الظاهره صليت بتكتب الصلاة صمت زكيت انفاق جهات طيب هذا الشيء غير لكن كيف تكتب الحفظة ما في النفس من نيات وإرادات قالوا هذا بإطلاع الله تبارك وتعالى لهم عليها فالله عز وجل يطلعهم على ذلك بذا باطلاع الله عز وجل له في الملائكة لا تعلم ما في نفس الإنسان وانما الله عز وجل يطبعهم على ذلك لقد من الله على المؤمنين يكفر الضرر